بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويؤيت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطل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 الله بما تعملون بصير له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجعون يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور آمنوا بالله ورسوله وانفقوا من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 ذا الذي يقرض الله قبرا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعانوهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم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 فضرب بينهم بسورة له باب باطنه فيه رحمة وظاهره من قبله العذاب وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكون معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم ورثبتم وغرقتكم الأماني حتى جاء أمر الله حتى جاء امر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فديه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 وزينة وتفاخرون بينكم وتكاثرون في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الخفار نباته ثم يهيج فتره مصفر ثم يهيج ثم يكون حطاما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 ثم قفينا على آثارهم برسولنا وقفينا بعيسى بن مريم وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين تبعوه رفتا ورحمة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 بَل لِلَّهِ وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ العظيم